من خلال تعليم الجاهل ومن خلال توقير العالم ومن خلال التناصح فيما بين الناس وهكذا النصيحه لاولياء الامور من خلال طاعتهم فيما امر الله به من الطاعه ومن خلال تقديم المشورة الحسنة لهم ومن خلال تقوى الله سبحانه وتعالى فيهم كل ذلك مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وكنا قد وقفنا في درس ماضي عند قوله أعني الشارح رحمه الله وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الدين النصيحة أن الدين النصيحة فهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام وخصال الإيمان وخصال الإحسان يعني تشمل كل جوانب الإيمان هذه الجوانب التي جاء ذكرها في حديث جبريل والذي مر بنا فيما مضى حيث سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين فاخبره لان من مراتب الدين الاسلام والايمان والاحسان وكلها يرد فيها النصح والتناصح ولذلك النصيحه لما كانت تشمل جوانب الدين وأطراف أحكام الشريعة وصف أو كانت يعني وصفت النصيحة بأنها لكل أفراد الدين فقال إن الدين النصيحة <تصفيق> قال والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم قال وسمي ذلك كله دينا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه دينا لما جاء في حديث جبريل بعد أن ساله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان ولما انطلق عليه السلام امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يردوه اليه فبحثوا عنه فلم يجدوه فلما عادوا وقالوا اننا لم نجده اخبرهم بانه جبريل اتاهم يعلمهم دينهم فسمى الايمان والاسلام والاحسان دين ولذلك نسبا النصيحة إليه قال وسمى ذلك كله دينا فإن النصح لله يقتضي القيام باداء واجباته على اكمل وجوهها وهو مقام الإحسان وهو الذي بينه صلى الله عليه وسلم بقوله لجبريل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ولا شك أن العبادة بهذا المقام هي أكمل وأعلى درجات التعبد ولذلك وصفت بأنها الإحسان والنصيحة لله تقتضي من العبد أن تكون عبادته في مقام الإحسان يستشعر أثناء أداء العبادة لأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه عالم بظاهره وباطنه لا يخفى عليه من أمره شيء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور بل إنه جل وعلا يعلم السر وأخفى ولذلك إذا كان العبد يؤدي العبادة وهو يريد بها وجه الله وقد استطاع أن يخلص نفسه من كل ما يبطل ويفسد عبادته يكون عندئذ ممن يعبد الله في مقام الاحسان وهذا هو النصيحة لله جل وعلا قال فإن النصح لله يقتضي القيام بأداء واجباته على أكمل وجوهها وهو مقام الاحسان فلا يكمن النصح لله بدون ذلك ولا يتأتى ذلك بدون كمال المحبة الواجبة والمستحبة يعني لله سبحانه وتعالى ولذلك قال سبحانه وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله قال ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرب إليه بالنوافل لأن الله جل وعلا أخبر أن ما من شيء أحب إليه من أن يؤدي العبد الواجب الذي فرضه الله عليه كما جاء في الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى من عادى لي وليا آذنته بالحرب وما تقرب الي عدي بشيء احب الي من ما افترضه عليه فاداء الفرائض هو اعلى درجات المحبة اداء الفرائض أعلى درجات المحبة لأن الله سبحانه وتعالى يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ثم إن النوافل يزداد بها العبد محبة كما قال سبحانه وتعالى وما تقرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من ما افترطته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فأداء النوافل سبب في محبة الله سبحانه وتعالى يتقرب العبد إلى الله بالواجبات تطلعا لاكتساب محبة الله سبحانه وتعالى فاذا ما وصل الى هذه المرحلة حيث يستشعر محبة الله فان اكثر من النوافل قابله الله سبحانه وتعالى بمحبته وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه قال ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرب إليه بنوافل الطاعات على هذا الوجه وترك المحرمات والمكروهات ويريد هنا بالمحرمات والمكروهات يعني المحرمات التي نهى الله عنها نهيا قاطعا والتي يعاقب العباد الذين يقترفوا هذه المحرمات ويثيبهم إنهم تجنبوا تلك المحرمات وأما المكروهات فأراد بها ما يتنزه عنه يعني ما يترك تقربا إلى الله حيث يذيب الله العبد على تركه لكن لو وقع فيه وفعله فإن فعله لا يترتب عليه اسم وهذا هو الذي يسميه علماء الأصول بالمكروه أو بالمكروهات قال وترك المحرمات والمكروهات على هذا الوجه أيضا يعني أن هذا من النصيحة لله سبحانه وتعالى قال وفي مراسيل الحسن يعني ومما يروي اهل العلم علي الحسن فيما يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الصحابي او دون ذكر من بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما يسميه اهل العلم بالمراسيل وهم يرون ان مراسيل الحسن ليست بشيء لان الحسن يعد من صغار التابعين وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب اكثر من راوي وعندما يسقط الواسط بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد ترك رواعة ربما كانوا من غير الصحابة وعدم ذكرهم واغفالهم يؤثر في الرواية بخلاف ما لو كان الراوي من كبار الصحابة التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة فان قطعنا بان الساقط والصحابي لا نرد الخبر بل نقبله لأن جهلنا بالصحابي لا لا يضر حيث إن الله تعالى عدلهم وحيث إن أهل العلم حكموا بتعديلهم وما داموا معدلين فإن جهالتهم لا تضر لكن الذي يؤثر في الحكم من كان من دون الصحابة ولما كان مراسيل الحسن يحتمل فيها غير الصحابي لذلك ضعفت وإن روي عن الحسن رحمه الله أنه سئل مرة يعني عن مراسيله قيل له إنك تحدث تارة عن فلان وتارة عن فلان وتارة ترسل بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال للسائل انك تعلم اننا في زمن لا نستطيع ان نذكر ولا نستطيع ان نسمي يعني لانه كان في ايام الخوارج وكان لا يسمي شيخه وهو علي رضي الله عنه فان روى الخبر عن غير علي سماه وإن كان الخبر عن علي رضي الله عنه لا يذكر اسمه خشية الانكار عليه او قد يترتب على ذلك ان يؤذي الناس عليا بقول او بشتم لهذا كان رضي الله عنه ورحمه الله لا يصرح بذكر علي رضي الله عنه وهو شيخه الذي روى عنه نعم يقول اذا كان المرسل من الاقوال التي ليس للرأي فيها مجال فهل نعطيه حكم الرفع الأصل في المرسل أنه مرفوع لأن المرسل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إذن حديث مرفوع لكن هل يكون حجة أو لا هذا محل السؤال كثير من أهل العلم ذهب إلى الاحتجاج بالمرسل وقالوا لما كان غالب التابعين يروي عن الصحابة احتمل الاحتجاج بمروياتهم وان كانوا مجهولين لان جهالتهم لا تضر لكن الذين ردوا الاحتجاج بالمرسل وعلى رأسهم الامام الشافعي رحمه الله قال لا يحتج به وان كان هو مرفوع لاحتمال ان يكون الساقط بين من أرسل وبين النبي صلى الله عليه وسلم من غير الصحابي وجهالته غير الصحابي تضر لذلك لا يصلح الاحتجاج به ورأ واشترط رضي الله عنه أنه يقبل المرسل إذا توافرت فيه ثلاثة الشروط أن يكون المرسل من كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة وضرب مثلا لذلك بسعيد بن المسيب رحمه الله الامر الثاني يعني من الشروط الشرط الثاني ان يكون المرسل ثقة يعني ان يكون في ذاته ثقة ولا يروي الا عن ثقة فاشتراطنا فاشتراطنا عدم روايته عن غير الثقات هذه من القرائن التي تجعل الخبر يعني يميل الى التصديق او يميل به الرواة الى التصديق واشترط شرطا ثالثا وهو ان يرد ما يعضد هذا المرسل اما آية في كتاب الله، وإما سنة مرفوعة صحيحة تعبد هذه الرواية، يعني أنها تدل على ما دلت عليه الرواية، فيكون الحديث قد عتذب بمرسل آخر أو بمسلمين آخر. او بغير ذلك مما يره اهل العلمي من وسائل الترجيح والامام سعيد والامام الشافعي رحمه الله وان اشترط هذه الشروط لكنهم يذهبون الى انه لا تنطبق هذه الشروط الا على سعيد ابن المسيب رحمه الله قال وفي مراسير الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارايتم لو كان لاحدكم عبدان فكان احدهما يطيعه اذا امر ويؤدي اليه اذا ائتمن وينصح له اذا غاب عنه وكان الاخر يعصيه اذا امر ويخونه إذا اتمناه ويغشه إذا غاب عنه كما سواء يعني هل هما سواء قالوا لا قال فذاكم أو فكذاكم أنتم عند الله عز وجل يعني الطائع منكم يساب والله يحبه ويقبل من والعاصي يعذبه الله جل وعلا ولا يلتفت إليه قال الحديث أو الأثر أخرجه ابن أبي الدنيا قال وخرج الإمام أحمد معناه يعني معنى حديثي أو معنى مرسل الحسن وخرج الإمام أحمد معناه من حديث بلحوص ابي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الفضل بن عيّاب وقال الفضيل بن عيّاب وهو من أهل العلم وممن عرف بحسن السلوك وبمن عرف بالتقوى والطاعة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 لحبه اياك قال والذي يخافك عسى أن ينصحك إذا شهدت لما يخاف ويغشك إذا غبت ولا ينصحك فلما كان بينهما هذا الفرق وهو فرق جوهري لم يسوى بين الحب وبين الخوف ولهذا الله سبحانه وتعالى اثنى على عباده الذين يحبونه قال والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله بخلاف الذين لا يتوافر فيهم هذه المحبة وإنما يؤدون الطاعات والعبادات بأدنى أسلوب التعبد، فهؤلاء لا شك إن الله سبحانه وتعالى لن يسيبهم بمثل ما عذب الأمة من قبلهم.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 وإذا عرض لك أمران أحدهما لله والآخر للدنيا بدأت بحق الله تعالى فهذه هي النصيحة لله جل وعلا قال الإمام الخطابي، النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح إرادة الخير للمنصوح له قال واصل النصح في اللغه هو الخلوص يقال نصحت العسل اذا خلصته من الشمع بحيث لا يبقى فيه من الشوائب شيء وهكذا إذا خلص الإنسان عمله من الشوائب، من الرياء والسمع ومن ضعف الإنسان ومن مادية الإنسان وجعل العمل خالصا لوجه الله أثابه الله تعالى عليه الثواب الأوفى قال فمعنا النصيحة الله سبحانه وتعالى صحة الاعتقاد في وحدانيته واخلاص النية في عبادته قالوا النصيحة لكتابه هي الايمان به بانه من عند الله وان الله انزله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم وان نبي الله تلقاه وبلغه وانه لم يخفي منه شيء قال والنصيحة لكتابه الإيمان به والعمل بما في النصيحة والحصول والعمل بما فيه والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم التصديق بنبوته وبذل الطاعة فيما أمر به ونهى عنه أما النصيحة للعامة لعامة المسلمين فيرشادهم إلى مصالحهم، وهكذا النصيحة لأمة المسلمين المراد بها يعني حسن المشيرة المشورة وحسن الطاعة فيما هو معروف. وقد حكى الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم الصلاة. او تعظيم قدر الصلاة عن بعض اهل العلم انه فسر هذا الحديث بما لا مزيد على حسنه قال ونحن نحكيه هنا بلفظه قال محمد بن نصر يعني المروزي وكتابه عظيم قدر الصلاة من الكتب التي عني بها العلماء وطبعوها مرارا قال قال بعض اهل العلم جماع تفسير النصيحة هو عناية القلب بالمنصوح له من كان يعني ايا كان وهي على وجهين أحدهما فرض يعني واجب لا يجوز تنازل عنه او تركه قال احدهما فرض والاخر نفل فالنصيحة المفترضة لله هي شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله في اداء ما افترض ومجانبة ما حرم واما النصيحة التي هي نافلة فهي ايثار محبته على محبة نفسه يعني ان يقدم محبة الله تعالى على محبة نفسه وهي. <تصفيق> إيثار محبته على محبة نفسه وذلك أن يعرض أمرا أحدهما لنفسه والآخر لربه فيبدأ بما كان لربه ويؤخر ما كان لنفسه فهذه جملة تفسير النصيحة لله تعالى الفرض منه والنافلة ولذلك تفسير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 او حبس او غير ذلك عزم على اداء ما افترضه الله عليه متى زالت عنه العلة المانعة قال تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى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 قال ما على المحسنين من سبيل قال فسماهم محسنين لانصيحتهم لله بقلوبهم لما منعوا من الجهاد بأنفسهم قال وقد ترفع الأعمال كلها عن العبد في بعض الحالات ولا يرفع عنه النصح الله تعالى ولا يرفع عنه النصح لله تعالى فلو كان من المرض بحال لا يمكنه عمل عمل بشيء من جوارحه بلسان أو غيره غير أن عقله ثابت قال لم يسقط عنه النصح لله بقلبه وهو أن يندم على ذنوبه وينوي إن صح لا يقوم به بما افترضه الله عليه ويجتنب ما نهاه عنه ويجتنب ما نهاه عنه وإلا كان غير ناصح لله بقلبه إذن فالنصيحة لله لا تسقط ما دام الإنسان قادرا على أدائها بأي أسلوب وبأي طريقة لأن الله سبحانه وتعالى وإن أمره بالنصح له لكن لما علم حاله وعلم عجزه قبل منه ما يستطيعه حيث يقول سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعته نعم فالأداء والاجتماع فضاء والاجتماع كذا عدم على أداء من المخصوص متى ذات عنه حل المانع لبش ايه يعني هو, هو يعني يندم على أنه غير قادر لكن يعقد القلب على أنه متى قدر يؤدي فإن كان العبادة مما تقضى يقضي وإن كانت مما يسقط ولا تقضى فإنه يعزم على أنه متى قدر يستأنف العبادة التي أمر بها على الوجه المطلوب فهذه لا يحكم به فيها بحكم واحد بل العبرة بالعباده بال... نفسها فإن كانت هذه العبادة مما يقضى قضى وإن كانت العبادة مما لا يقضى فلا يقضي سواء طال الزمن أو قصر يعني إنسان فرض عليه صيام شهر رمضان وأصابت عله مرض وأخبره أهل العلم أن مرضه لا يبرأ منه فكان يطعم مقابل الصيام لكنه جاء زمن وبل من علته يعني أنه شفي من مرضه فهل يلزمه القضاء عما مضى ام انه اكتفي بندمه الماضي واطعامه حيث ان الغالب على ذمته انه لا يشفى لكنه لو قيل له ان مرضه يشفى من وما استمكن من الصيام يبقى الصيام في ذنمته فإتهم فمتى شفية صام عما الله قال وقد ترفع الأعمال كلها من العبد في بعض الحالات ولا يرفع عنه النصح لله فلو كان من المرض بحال لا يمكنه عمل بشيء لا يمكنه عمل بشيء من جوارحه بلسانه ولا غيره غير أن عقله ثابت لم يسقط عنه النصح لله بقلبه وهو أن يندم على ذنوبه وينوي إن صحى أن يقوم به بما افترض أن يقوم بما افترض الله عليه ويجتنب ما نهاه عنه وإلا كان وإلا كان غير ناصح لله بقلبه هذا ما يتعلق بالنصح لله وكذلك النصح لله ولرسوله فيما اوجبه على الناس من أمر ربه ومن النصح الواجب أن يرضى بمعصية العاصي ويحب طاعه من اطاع من اطاع الله ورسوله فهذا ايضا من النصح لله وللرسول لانه متى ما رضي بالمعاصي يعني كأنه يستمرئها وكأنه عطل الامر بالمعروف وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن بني إسرائيل إنما وقعوا في غضب الله لهذا كان الرجل منهم إذا رأى على أخيه المنكر أنكر عليه وامترع أن يجلس معه أو يأكل معه ثم إذا عاود هذا الإنسان المعصية سكت عنه ولم يكتفي بالسكوت بل ربما جالسه وربما اكله فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بفعلهم هذا استوجبوا لعنة الله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 قال وأما النصيحة التي هي نافلة لأنه وكان قد قسم النصيحة في أول الأمر لا فريضة واجبة وإلى نافلة التي هي نافلة لا فرض قال فدل الجمهور بإثار الله تعالى على كل محبوب بالقلب وسائر الجوارح حتى لا يكون في الناصح فضل عن غيره لان الناصح اذا اجتهد لم يؤثر اذا اجتهد لم يؤثر نفسه عليه اي لم يقدمها عليه وقام بكل ما كان في القيام به سروره ومحبته فكذلك الناصح لربه ومن ترفل لله بدون الاجتهاد فهو ناصح على قدر عمله غير مستحق للنصح بكماله لأنه ترك أمرا وهو العلم بما ينصح به